إذا ذك كثر أهو بو كرم ذا كا My give♫ أعوذ بك من ذكرك وطاغتك وأعوذ بك من شر ما أنت وجي ا يوم الله, الله أكبر. يا الله تغن نفسه مطمئن له. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ترجعي إلى ربك ربك Thank you. که را بی افتن اکبر